قال رحمه الله تعالى إذا عرفت ما قلت لك معرفه قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا فادك فائدتين الأولى الفوح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأفادك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفو بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذو بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقوبه إلى الله زلفا كما ظن الكفار خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله نعم هنا مسألة وهي قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل هذا الكلام معه وقفات حقيقة قوله لا يعذر بالجهل إن كان منه تفريط بترك العلم مثل أن يسمع بالحق فيعاند ولا يلتفت إليه ولا يتعلمه فهذا نعم أما على إطلاقه هكذا فالعذر بالجهل وارد وهو الصحيح والشيخ نفسه الشيخ محمد عبدالله رحمه الله تبارك وتعالى كلام يؤيد هذا وهو العذر بالجهل فقال رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل عن العذر بالجهل على ما يقاتل عليه قال أركان الاسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة فالاربعه إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا يعني الصلاة من غير جحود ولا نكفر الا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وأيضاً نكفره بعد التعريف إذا عرف وانكر وقال ايضا رحمه الله تبارك وتعالى وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر يعني عند عبد القادر الجيلاني والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لاجل جهلهم وعدم من ينبههم ينبيهم فدل على أن الشيخ يعذر بالجهل رحمه الله تعالى ولكن هنا يريد من عرف الحق وأعرض عنه ثم يقول هو جاهل بهذا الأمر لا هو يستطيع أن يتعلم الحق ولكنه معرض عن تعلم هذا الحق وقال أيضا رحمه الله تعالى وأما التكفير فأنا اكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره وهذا في الدرر السنية الأول في الجزء الثالث صفحة 11 والثاني في الجزء الأول صفحة 56 فالشيخ لا يطلق قضية أنه لا يعذر بالجهل اطلاقا هكذا وعلى كل حال الاختلاف في مسألة العذر بالجهل صورته أن الجميع يتفقون أي جميع العلماء يتفقون على أن هذا القول كفر أو أن هذا الفعل كفر أو أن هذا الترك كفر ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو نفي بعض الموانع أو وجود بعض الموانع وذلك أن, أن الجهل بالمكفر نوعين نوعان الجهل بالمكفر نوعان الأول أن يكون من شخص لا يدين بدين الإسلام الآن دخل بالاسلام الآن عرف الإسلام فهذا الإسلام لا يكفر بالجهل لماذا؟ لأنه لا يعرف تفاصيل هذا الدين فيعذر بجهله الثاني أن يكون من شخص يدين دين الإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر منذ نشأته ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام إما لبعده عن العلم وأهلك كمن يعيش في بادية أو أن الذين يسيطرون على المكان الذي يعيش فيه أهل ضلال وعلماء السوء يضللون الناس ولا ينبهونهم قال ولا نبه أحد على ذلك فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا وأما الاخره فأمره إلى الله تعالى قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من اصحاب النار أخرجه مسلم قال ابن قدامة فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث كحديث الإسلام يعني دخل في الإسلام حديثاً بغير دار الإسلام أيضاً هو في غير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره يعذر بالجهل وقال شيخ الإسلام من تيمية إني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية يعني حجة الرسل التي من خالفها كان كافراً تاراً وفاسقاً تاراً وعاصياً أخرى لا يقع شيء على الإنسان إلا بالعلم والقصد أي شيء لا يحكم الله عليه سبحانه وتعالى بالذنب ويسجل في صحيفته إلا أن يكون عالماً قاصداً لابد أن يكون عالما وأن يكون قاصدا لهذا الدم. قال: وإني هذا الكلام من تيمية وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل. ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية في المسائل المتنازع فيها. وقال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلفي والأئم من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين لأن تقول هذا كفر لكن ما تأتي تقول هذا كافر. حتى تتأكد من أمور سيأتي ذكرها قال والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أو جب تأويلها وإن كان مخطئا لا يكفر في هذا كله وقال شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه ورأفته فلن يعذب احدا حتى يعذر إليه والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحج على إرسال الرسل فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محذورين عظيمين أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به يعني قال له كافر حيث حكم بالكفر على من يكفره الله تعالى فهو كمن حرم ما أحل الله لأن الحكم بالتكفير أو عدمه أو عدمه, أو عدمه, أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد فقال إنه كافر مع, إن مع انه يبرأ من ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفر الرجل أخاه فقد باء به أحدهما أخرجه مسلم قال فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لأن لا يفترى على الله الكذب الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم الشروط وتنتفي الموانع ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي اوجبت كفره. لقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين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 أن يغلق عليه فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف ونحو ذلك لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ومن الموانع أن يكون وقع له شبه التأويل في الكفر بحيث يظن أنه على حق لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلا في قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال ابن قدامى وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل يكون كافرا وإن كان, بتأويل وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم فالقصد إذن أن الانسان يعذر إذا كان متاولا أو كان جاهلا أو كان قال ذلك بغير وعي كشدة فرح أو شدة غضب أو غير ذلك هذه كلها موانع أو كان غير بالغ كان يكون صغيراً أو كان مجنوناً غير عاقل كل هؤلاء يعذرون إذا تلفظوا أو فعلوا الكفر ومعاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من اليمن جاء وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وعاد هو معاذ من اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل اعلمكم بالحلال والحرام معاذ وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسبق العلماء برتبه رضي الله عنه معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم صلوات رب يسوع عليه بالكفر ولكنها وبين له قال هذا لا يصلح لاحد من البشر هذا لا يصلح الا لله اي السجود فنتنبه لهذه المسألة وهي عدم التسرع بتكفير الناس وأمر هذا على كل حال إلى القاضي لأجل أن يقيم عليه الحجة ويستتاب ثم بعد ذلك يحكم عليه بالكفر نعم